كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا here <speaking> or in, <Spanish> <speaking> in, <Spanish> <speaking> in <Spanish> يرثني ويعث من آل يعقوب وجعله ك الن نُ بشوكَ فيغُول منسمه يحيالَ الجال لَهُ مِ قاب a oh. وَلَكَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيْنٌ وَقَدْ خَلَقُتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُوا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أَنْ قَوْرًا جَعَلَ قَوْمِهِ مِنَ الْمَحَارِبِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً o que n'au tanquia o What's the name? A oh. Oh! Ó oh. فاحملم صوب انتبهت بي مكانك فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فَنَادَى مِنْ تَحْرِ a uh, Uh, um, um, بأن شاء Oh Ombron bi val dantion an amia gi سلامٌ نيه يوم مولد و يوم اموت و يوم ma fort en l'envel ahza أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أسمع أم في ضلة Oh, ah. Yeah.